وما جعله الله إلا بشرا ولتقم إن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.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 فلا تولهم الأدبار وَمَن يَوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلَّا مُتَحَدِّفًا إلَى أَوْ مُتَحِيزًا إلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَأَفَقَدْ بَأَ أَبْرَوَبِمْ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمُصِيرُ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 لا تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإيتته فهو خير لكم وإنتعودون عد ولا تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين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 من الطّجبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وعلمون أن ما أموالكم وأولادكم فتنة وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرُ النَّاضِبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ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 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمْ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْقِرْ عَلَيْنَا حِجَاءً مِنَ السَّمَايِ أَوْ إِتْنَاءَ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَوْفِرُونَ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 وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في أتى فثبتوا وذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلو وتذهب ريحتكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من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 إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْأُولَىٰ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هُمْ عَلَيْهِمْ يَنْتَظِرُونَ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ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 ولا يحسبن الذين كفوا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخييل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِن يكن من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 فأيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين، وَأيَّكُم مِنْكُمْ ألفٌ يَغلِبُ ألفينَ بإذن الله، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِينَ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَيَّكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُفْخِنَ فِي الْأَرْضِ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 وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالَكُم لَكُمْ مِنْ وِلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ إلا على قوم بينكم وبينهم نثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير